فَلَم م جَ أَسُلَمَانَ قَالَ أَكُ مََُِّنِ بِمَال فَلَمَّ جَ أَسُلَمَانَ قَالَ أَتِْ ذَُرِ بِمَال أَتُمَُِّنِ فَمَا أَتَانِ اللَّظُون ايْرُم مِمَّا آتَاكُم أَثْنِيُونَهُ بِمَالٍ فَمَا آتَيْنَا يَقْبُو أَيْرُم مِمَّا آتَاكُم بَلْ أنْتُمْ بِهَدِيَّاتِكُمْ تَفْرَحُونَ بل أن تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود ولنُخرجنهم منها اذله وهم صاغرون ولنُخرجنهم منها اذله وهم صاغرون قال يا ايها الملأ ايكم يا يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال يا أين ألو والملأ أينكم يأتيني آتيك به قبل أن تقوم من مقامك قال عسيت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقويل أمين وإني ليه لقويل أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك كَمْ مِنْ قَبْلَ أَنْ يَبْتَذَّ إِلَيْكَ طَرْفُ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوََنِي فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ لِيَبْلُوَني لِيَبْلُوَني أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ لِيَبْلُوَني أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ ومن كثر فان ربي غني هم كريم ومن كثر فان ربي غني هم كريم هولنذكر لها عرشانا نظره تهدي نُنظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ نُنظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا كذا عرشك لما جاءت الىكذا عرشك قالت كانه هو قالت كانه هو العلم من قبلها وكننا وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ وَصَدَّانَهَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ إنها كانت من قوم إِلاَ هَذُخُ لِالصَّرْفِ إِلاَ هَذُخُ لِالصَّرْفِ فَلَمَّا رَأَتْ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا فَلَمَّا رَأَتْ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا أَلَإِنَّهُ صَرْحٌ مَّرْدٌ مِّن قَوَارِيدَ أَلَإِنَّهُ صَرْحٌ مَّرْدٌ مِّن قَوَارِيدَ قَالَت رَبِّ إِنِّي ظلمت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين